الوجه الثاني ي ب د أ حالا وفيه نتابع ق ر ا ء ة السؤال المتعلق بخلق جبريل وصلاته فلما فرغ من ا ل ص ل ا ة أ ي جبريل التي قام في كل ر ك ع ة منها عشرين الف س ن ة قال الله تعالى يا جبرايل عبدتني حق عبادتي ولا يعبدني أ ح د مثل عبادتك لكن يجيء في آ خ ر الزمان نبي كريم حبيب إ ل ي يقال له محمد وله أ م ة ض ع ي ف ة م ذ ن ب ة يصلون ركعتين مع سهو ونقصان في س ا ع ة ي س ي ر ة و أ ف ك ا ر ك ث ي ر ة وذنوب ك ب ي ر ة فوعزتي وجلالي إ ن صلاتهم أ ح ب إ ل ي من صلاتك ل أ ن صلاتهم ب أ م ر ي و أ ن ت صليت بغير أ م ر ي قال جبرائيل يا رب ي ما أ ع ط ي ت ه م في م ق ا ب ل ة عبادتهم فقال الله تعالى أ ع ط ي ت ه م ج ن ة ا ل م أ و ى ف ا س ت أ ذ ن من الله تعالى ان يراها ف أ ذ ن الله تعالى له ف أ ت ى جبرائيل وفتح جميع أ ج ن ح ت ه ثم طار فكلما فتح جناحين قطع م س ي ر ة ث ل ا ث ة آ ل ا ف س ن ة وكلما ظن قطع مثل ذلك فطار على هذه ث ل ا ث م ا ئ ة عام فعجز ونزل في ظل ش ج ر ة وسجد لله تعالى فقال في سجوده إ ل ه ي هل بلغت نصفها أ و ثلثها أ و ربعها فقال الله تعالى يا جبرائيل لو طرت ث ل ا ث م ا ئ ة أ ل ف عام ولو أ ع ط ي ت ك ق و ة مثل قوتك و أ ج ن ح ة مثل أ ج ن ح ت ك فطرت مثل ما طرت لا تصل إ ل ى عشر من أ ع ش ا ر ما أ ع ط ي ت ه ل أ م ة محمد في م ق ا ب ل ة ركعتين من صلاتهم انتهى وحديث آ خ ر يا سيدي ن ص ه كما يلي عن علي بن أ ب ي طالب رضي الله تعالى عنه أنه ق انه ل سئل ل ا ب ي صلى ل ل ا عليه وسلم عن وسلم فضائل التراويح في شهر رمضان ف قال اخرج المؤمن من ذنبه في أول ليلة كيوم ولدته أمه وفي الليلة الثانية يغفر له إن كان مؤمنين وفي الليلة الثالثة ينادي ملك من تحت العرش استخرص العمل غفر الله ما يغفر غفر أول ليلة ولدته له ولأبويه ملك من كيوم أمه مؤمنين من تقدم من ذنبه إن ذنبك في وفي وفي تحت في الليلة الرابعة الأجر قراءة ا له مثل ل من ت وفي ر والزبور ا والإنجيل ا ة و ل ر ق ا ن و ف الليله ة الخامسة أطار ا ل ى صلى مثل من صلى في المسجد ل في ا ح ر ا م ومسجد المدينة والمسجد、الأقصى. وفي الليلة السادسة الأقصى الليلة أ ع ط ا ه ا له ل تعالى ثواب من ط الاجر ف ب ا ب ي ت ل له كل م م ع و ويستغفر ر ونصره على فرعون وهامان وفي الليله الثامنه ة أ ع ط ا ووجهه ف ي الليلة الله تعالى عبادة النبي عليه التاسعة فكأنما عبادة ي الليلة العاشرة يرزقه والآخرة كالقمر ل ي ل ة البدر وفي ا ل ل ي ل ة ا ل ث ا ل ث ة ع ش ر ة جاء يوم ا ل ق ي ا م ة آ م ن ا من كل سوء وفي ا ل ل ي ل ة ا ل ر ا ب ع ة ع ش ر جاءت ا ل م ل ا ئ ك ة يشهدون له أ ن ه قد صلى التراويح فلا يحاسبه الله يوم القيامه إن عنك وعن الله والديك. رضي وفي الليله ة التاسعة ا ل ل عشر يرفع د ر ج الثانيه ت ه في ا ف وفي ر د و س الشهداء ل ل ي الليلة الحادية والعشرين بنى له بيتا في الجنة بيتا ا والعشرين وفي ل ل الثانية ل ي ة ا و جاء يوم القيامه امنا من كل هم وغم وفي ا ل ل ي ل ة ا ل ث ا ل ث ة والعشرين بنى الله له م د ي ن ة في الجنه ة الليلة الرابعة وفي والعشرين كان ل أربعون وعشرون مستجابة دعوة وفي ا ل ل ي ل ة ا ل خ ا م س ة والعشرين يرفع الله ت عذاب ا ل ى عنه ع القبر وفي ا ل ل ي ل ة ا ل س ا د س ة والعشرين يرفع الله ثواب أربعين ع اربعين م ا الليلة السابعة ا وفي و ل ع ش ي يوم القيامة ن جاز الصراط على ك ر ق الخاطف وفي الليلة الثامنة ا ل وفي و ش ر ي ر ف عاما له ألف درجة في درجة ل الليلة التاسعة والعشرين أعطاه الله ثواب ألف ج حجة ن ة وفي ثواب أعطاه ق ب و وفي ل ة ل ل ل الثلاثين يقول الله كل ي يا عبدي ة ثمار الجنة ا و غ ت سيدي ل ل ل من ماء ا س س ب ل الكوثر واشرب وانت ربك ب من انا ع سيدي صادفت من بين ما كنت ا ق ر أ من اخواننا مما يؤلفون يقولون ب أ ل س ن ت ه م ما ليس في سنتنا ويخطئون بل وقد يكفرون على العياذ وموعظهم نعوذ بالله الى المنغمسين الناس الخناس الذي الناس بالله نصائحهم انفسنا ويقدمون في في ويسرون يوسس في سيئات صدور شروض ومن من اعمالنا صرف الفتن في الله عننا إلقاء ل ق ومؤلف ب كتابا ن ا استعرت يا لقد سيدي س ي ى درات أعتقد دراية الدين أمور الناصحين لا والله فهما أعلم له من أن شخص في م أو و الكتاب يدعى عثمان بن حسن بن أ ح م د الحوبري يذكر المؤلف أنه من البلدة العظيمة القسطنطينية ذكر من مقدمة لهذا الكتاب المؤلف البلدات ما من من مقدمة أنه وبعض أ خ ذ ت ا ل ع ن ا ي ة في الكتاب ب ع ن ا ي ة الملك المنان كل آ ي ة بتنظيم ا ل ق ر آ ن الكريم وانتقيت ما دل على أ و ص ا ف الجنان والجحيم و أ ل ح ق ت بعض ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ش ر ي ف ة والقصص اللطيفه ة والخبيثة في من يعمل من عمل قوم لوط من الخبث وبينت ما وبينت ن لوط الخبث ش أ في فضلا الفضلاء الدنيا والآخرة وهل يجب الحد أو الرجم على قياس الزاني والزانية إلا أني الأذكياء والآخرة الحد الرجم إلا والكبراء وهل على ألتمس من بعض فضلا عن أو بعض انما ي نشأ عني سهوا ي آخره دفعني ل ل ك ت ا ب ة إ ل ي ك خوفي من الله عز وجل حيث انني ذكرت حديثا من هذا الكتاب وكان قصدي ويعلم الله الترغيب في الصلاة لبعض إخواني وأصدقائي هداني وإياكم وإياهم لما يحبه ويرضاه وقد وقال ذكرت لفضيلتكم كما كتاب ذكرت الله الترغيب الصلاة هداني الله لما الحديث بالنص كما جاء الناصحين قصدي درة في يحبه في لبعض الذي ذكرت و الحق به أ ح ا د ي ث أ خ ر ى رويت أ ي ض ا عن سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ر ج و من الله ثم من فضيلتكم أ ن تنور لي طريقي وهل علي ذنب فيما ذكرته جعلك من السعداء دنيا و آ خ ر ة و أ ن ز ل ك منازل الشهداء والصديقين الإسلام والمسلمين خير الجزاء الحمد لله وحده والصلاة والسلام وابعا كلا الحديثين لا لله على رسوله وآله أصل له وحده وصحبه خير بل من الأحاديث المكذوبة الأحاديث على هم من ر س و ل ا ل ل صلى ه ان ل ل عليه وسلم وبالله التوفيق وصلى الله ه على ب ي ن الرسول محمد و آ ه وصحبه وسلم سؤال إ صلى الله عليه وسلم لما ر أ ى رجلا بنى ق ب ة ف س أ ل ا ل ص ح ا ب ة من صاحب هذه ا ل ق ب ة ف أ ج ا ب و ه فلما أ ر ا د أ ن يسلم عليه صاحب هذه ا ل ق ب ة أ ع ر ض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولما س أ ل صاحب ا ل ق ب ة ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم أ ج م ع ي ن قالوا له إ ن ك بنيت هذه ا ل ق ب ة فذهب إ ل ى ا ل ق ب ة فهدمها ولما ر أ ى الرسول صلى الله عليه وسلم ما ص ح ة هذا الحديث إلى آخره ج و الخ ب ا ح وحده وصحبه الحديث م والسلام ماجه مع د وبعد داود لله والصلاة على رسوله وآله وصحبه وبعد. الحديث رواه أبو داود وابن ا ت ل اللفظ الأعلى مجهول الحال وفي سنده أيضا أبو طلحة الأسدي عندهما وهو مجهول الحال ا ابن ماجه ابن ابن أيضا عندهما ف في وفي فروة وفي عيسى أبي وهو أبو وهو سنده سنده عند عبد وبذلك يعتبر الحديث ضعيفا سؤال قال الله رسول صلى الله عليه ل س و من م بنى بيتا كلف أن يحمله يوم ان ل قال صلى الله عليه وسلم جواب الحديث ق ي ا كما جواب رواه م ة أو ب ر ط يحمله في في الكبير وأبو معين ا ل وأبو ل ي عن ابن س ع و د رضي ا ل عنه بلفظ من بنى بناء بلفظ فوق ما يكفيه يوم ك كلف ف ي ي ه القيامه ة أن يحمله على ع ق وقد وقال وقال العراقي حديث ذكره الذهبي في الميزان وقال فيه حديث منكر وقال فيه فيه الميزان الحافظ العراقي في في إ سؤال ن لين ا د ه منقطع س قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ارتفع أ ك ث ر من س ب ع ة أ ذ ر ع الحديث أ و كما قال صلى الله عليه وسلم ما ص ح ة هذا الحديث جواب الحديث رواه الطبراني في الكبير عن أنس رضي الله عنه بلفظ من بنى فوق الكبير رضي منادي الله ناداه السماء بنى عشرة أذرع عن عنه أنس من يا عدو الله اين تريد وبلفظ اذا بنى الرجل المسلم سبعه اذرع او تسعه اذرع ناداه مناد من السماء اين تذهب يا افسق الفاسقين وفي الربيع بن سليمان الحمياري أورده الذهبي في الضعفاء فهذه الربيع سليمان الحميري الذهبي ذيل سنده بن الأحاديث في جوابه لجبريل عليه السلام لما س أ ل ه عن أ م ا ر ا ت الساعه ة الحفاة العالة وأن ترى العراط يتطاولون في البنيان فهذا ي البنيان ف حديث صحيح وفيه ذم التطاول في البنيان وقد حمل العلماء هذا على ما بني على سبيل التباهي والتفاخر والتبذير والإسراف ويدل على ما قالوه ما في كلمة يتطاولون من التكلف والمباراة حمل العلماء ما ما ما كلمة من على على سبيل التباهي على التكلف هذا بني في أ م ا إ ط ا ل ة ا ل أ ب ن ي ة وتكثيرها لتوفير المرافق والمساكن للمحتاجين والعاملين في جهاز ا ل د و ل ة ونحوها وللإيجار وأمثال وسلم ورثة يتبعوا وقال ورثة يتبعوا جواب ذلك فلا حرج فيه. سؤال قال صلى الله عليه وسلم العلماء الأنبياء إذا لم يتبعوا السلطان وقال أيضا العلماء الأنبياء إذا لم يتبعوا الدنيا الحديثين جواب الحديث إذا إذا فيه أيضا هذين حرج ما صحة رواه الحسن بن سفيان في مسنده عن مخلد م بن مالك عن ابراهيم ل ك عن إ بن رستم عن عمر العبدي عن إ س م ا ع ي ل بن سميع عن أ ن س بن مالك بلفظ وذكر العجلوني الخفاء ا ومزيل ل ل في كشف ب ا بهذا ا س ل ل ف و ق ا ل وعباده ف ف ي رواية للحاكم ا ت ز ل و ه ن ن ت ه ى وفي س إبراهيم بن ب رستم قال أ وسال حاتم ل ي ب ذ ه آفته الصدق وكان آفته الرأي وكان يذكر بفقه وكان و يذكر عثمان ب ا د ة وسأل ع الدارمي يحيى بن م عن ي عن إ ب ر ا ه ي م بن رستم فقال ثقه وقال ابن عدي إ ب ر ا ه ي م بن رستم منكر الحديث وقال الدار قطني مشهور وليس بالقوي عن قيس بن الربيع وقال العقيلي خ ر ا ا س ن ك ث ي ر ا ل لذلك الثقات وقال و وأورد وذكره وفي ه شاهداء م ابن حبان في يخطئ س ن ه أ ي ض ا عمر ب ن حفص حفص أبو ب ا ل ع د ي البصري قال الإمام أحمد تركنا حديثه وخرقناه وقال زكريا الساجي متروك الحديث متروك حديثه أحمد وقال يحيى بن معين أبو حفص ابو ل ع د ي ليس بشيء ق ثقة وقال علي بن عبد الله ليس بثقة وقال ا الله المديني الرازي واهي ا ل لم علي ليس ل مرة زرعة يكن بن أبو عبد فيه حفص د حدث عنه كبير أحد إلا من لا يدري الحديث ي كبير ث لا أعلم إلا لا وقال مسلم بن حجاج أبو عنه من ح بن عمر بن حفص ضعيف وقال أ ح م د بن شعيب النسائي عمر بن حفص ابو ل ع د ي ليس بشقة ق ا ل م حفص م عمر د سعد بن بن العبدي كان ضعيفا ا عندهم في ليس ح د ث ثم كتبوا تركوه البخاري بن وقال عنه عمر حفص ب ا مات سنة 98 ويقال سنة وقال ابن الجوزي هذا الحديث موضوع إبراهيم لا يعرف والعبدي متروك انتهى هذا ل ل ق و ومئة موضوع متروك و ي مئتين يعرف سنة سنة ش د ة ض ع ف ه لا تنهض ش ولهذا ا ه ه د ر ف ع إلى مرتبة الحسن لغيره وعلى أنه مقبول يحمل على علماء السوء ل مرتبة تقديره ا أنه ي ي ن خ ل الأولى ط و ن تجدهم ز للمنزلة ل إليهم وطلبا ل ف ا و ه ل ي وطمعا ا في ولهذا تجدهم لا د ن ي ولهذا لا تجدهم ينكرون عليهم منكرا بل يزينون لهم القبيح ولا يدفعونهم عما قد يكون معهم من ظلم وجور ومخالفات للشرع فهؤلاء بطانه ة وعيبة السوء الشر لا ا على ل من خ ط م لهم وإرشادهم إلى الحق ودعوتهم إلى العمل به وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر على عن النصف إلى الحق إلى وجه به فهؤلاء بطانة خير ورشد ولا بد ل و ل ا ة ا ل أ م ر منهم لحاجتهم إ ل ى نصحهم و إ ر ش ا د ه م تحقيقا التوفيق لمسلحة محمد وصحبه وسياسة الرعية على هدي الأمة الإسلام وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال على وصلى على وآله وسلم اشكلت علي أ ح ا د ي ث ق ر أ ت ه ا في كتب السنن حيث إ ن ه روى أ ب و داود مرفوعا أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ م ا إ ن كل بناء وبال على صاحبه إ ل ا ما لا بد منه مما يستره من الحرد والبرد والسباع ونحو ذلك وفي رواية جيد مرفوعة إذا في والطين في لطبراني جيد يبنيه أراد شر خضر أجضا بإسناد إذا الله له اللبن بعبده حتى يبني وفي روايه ة ل أ ي ض ايضا إذا أراد الله بعبده هوانا أنفق ما له في البنيان وفي رواية وفي ي أ من بنى فوق كفايته كلف ان يحمله يوم القيامه روى وروى ابو ل النفقة كلها ت ر م مرفوعا ي ي في ذ س ي خير فيه ل الله إلا البناء فلا ر و أبو داود وغيره أ ن العباس بنى ق ب ة ف أ م ر ه النبي صلى الله عليه وسلم ان يهدمها فقال, يا رسول الله إذن أتصدق فقال لا اهدمها وروى أ ب و داود أ ي ض ا وابن ماجه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ب ق ب ة على باب رجل من ا ل أ ن ص ا ر فقال ما هذه قالوا ق ب ة بناها فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما كان هكذا فهو و غال على صاحبه فبلغ ا ل أ ن ص ا ر ي ذلك فوضعها فمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ظهرها ف س أ ل عنها ف أ خ ب ر أ ن ه وضعها لم لما بلغه عنه فقال يرحمه الله يرحمه الله وفي رواية لابن أبي الدنيا عن عامر بن عمار المرفوع إذا بناءه فوق نودي رفع أفسق الفاسقين أبي الدنيا يا أين عامر عمار رجل لابن إذا بناءه انتهى سبعة إلى بن عن أذرع الحديث م لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله ل وحده وصحبه وبعد. هذه وبعد ح د ا ا أ اما ل ت ت ي ذ ك ر نبين د ر ج ت ه أ و ل ان ثم ت ب ع ذ ل كل ا ج و ا بناء عما أما هذا الباب ا صح في ي ب درجة كل حديث, منها فكما يلي. واحد. حديث أما إن كل م ن ه فكما كل أما واحد ا يلي حديث إن ن ب وبال على صاحبه الحديث داود قال المناوي في فيض القدير نقلا عن ابن حجر أنه قال رجاله موثوقون إلا الراوي حجر في فيض موثقون روه أبو أنه أنس عن عن عن أنس وهو عبو طلحة الحديث أ اراد الله بعبد ش ر خضر له في اللبن يعطين الحديث ر والطين ه ا ب ر ا ن ب إ س ا ما ذكرت في السؤال ورمز له السيطيل في الجامعة الصغيرة بالضعف قال المناوي نقلا الهيثمي ورجاله رجال الصحيح غير شيخ البخاري ولم أجد من ضعفه. وقال المنذري رواه في الثلاثة يعني الطبراني بإسناد د جيد أجد جيد في في غير شيخ في يعني حسب ورمز ولم من ذكرت ضعفه له عن وقال المناوي عزاه جمع لأبي داود من حديث عائشة قال السيوطي م ن ا د ثلاثة حديث إذا أراد حديث الله بعبد ن الحديث قال في الجامع الصغير رواه البغوي والبيهقي في شعب ا ل إ ي م ا ن عن محمد بن بشير ا ل أ ن ص ا ر ي وما له غيره وابن عدي في الكامل عن أ ن س ورمز له السيوطي بالضعف قال المناوي في رواية بشير الهيثمي يحيى رواه قال ابنه محمد بن بشير قال رواه عنه ابنه يحيى صح شريح وفيه سلمة بن شريح قال الذهبي مجهول وقال المناوي في ر و ا ي ة ابن عدي عن أ ن س في ت ر ج م ة زكريا المصري الوقاد قال يضع الحديث كذبه صالح ج ز ر ة وغيره ولما عزاه الهيثمي إ ل ى الطبراني قال فيه من لم أ ع ر ف ه م أ ر ب ع ة حديث من بنى فوق كفايته رمز له السيوطي في الجامعه الصغير بالضعف وقال المناوي قال في الميزان هذا حديث منكر وقال الحافظ العراقي اسناده فيه لين د ا حسن الهلالي وانقطاع ستة حديث يؤجر الرجل في ت ه عزاه الحديث ا ا ل ي س ي في ل ج ا م الصغيرة خباب للتنمذي عن ورمز له النفقه س ي ي و وسكت ط بالصحة ع ه معناه المناوي وروا معناه البخاري ومسلم م عن و و خباب ق ا المسلم بلفظ كل شيء ينفقه إلا في ف إن ن يؤجر شيء ي إلا يجعله في هذا التراب وله هذا في في شيء ح كلها م ا ر ف ع لأن ل م ث ل يقال الرأي ا ل من ن جهة سبعة في ق ة كلها ف سبيل الله الحديث رواه التلمذي السيوطي براموز الحسن وقال التلمذي روايته في أبواب القيامة بعد في ورمز عن أنس صفة باب النهي عن تمن ي الموت قال غريب وقال المناوي قال الصدر م ن ا قال ا و ي ل المناوي وفيه محمد بن حميد الرازي وزافر بن سليمان وشبيب بن ب ش ومحمد قال البخاري فيه نظر وكذبه أ ب و زرع وزافر فيه ضعف وشبيب ا لين ل ثمانية حديث أن قبة الحديث الأحاديث مرسلا والمراسيل من جملة العباس رواه داود العالية الضعيفة أن بنى عن أبي قبة أبو تسعة. حديث أنه صلى الحديث ل عليه وسلم ل ه مر بقبة ا هذا هو سبب الحديث ا ل أ و ل وقد مضى الكلام عليه عشرة إذا رفع رجل إذا بناءه ف وهذا ق سبعة أذرع ر إلى آ خ و ه أ ث ر ولم نقف على من صححه وقال الحافظ بن حجر ر عشر ورد صريحة أخرج رواية عمارة في الفتح في الجزء الحادي عشر في الصفحة في الحادي الثانية والتسعين تطويل أبي الدنيا الجزء البناء ما ابن ابن ا وقد مع نصه ذنب من م إ ذ ا رفع ر ج ل بناء فوق س ب ع ة أ ذ ر ع نودي يا فاسق إ ل ى أ ي ن وفي سنده ضعف مع كونه موقوفا انتهى هذه ا ل أ ح ا د ي ث وما جاء في معناها منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما ليس بصحيح فما كان منها ح ج ة فهو محمول على ذم من فعل ذلك للتباهي و ا ل إ س ر ا ف والتبذير ف إ ن هذا يختلف باختلاف ا ل أ ح و ا ل و ا ل أ ش خ ا ص و ا ل أ م ك ن ة و ا ل أ ز م ن ة وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم لما س أ ل ه جبريل عن علامات ا ل س ا ع ة و أ ن ترى ا ل ح ف ا ة ا ل ع ر ا ت ا ل ع ا ل ة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ابن رجب في شرق هذا الحديث والمراد أ ن أ س ا ف ر الناس يصيرون رؤساءهم وتكثر أ م و ا ل ه م حتى يتباهون بطول البنيان وزخرفته و إ ت ق ا ن ه وذكر النووي هذا المعنى في شرح صحيح مسلم حينما تكلم على هذا الحديث أما أو أو الأمور الأعمال أخرجه المرافق والمساكن للمحتاجين من فيما بما وسلم إنما وإنما امرئ ما ومسلم عمر إذا طال البنيان لاتخاذها سبيلا فلا في لنا قصدها قال الله بالنيات والحديث البخاري الصحيحين الله فإن ذلك لغرض للكسف لكثرة يعول ذلك صلى عليه لكل ونحو نوى عن شرعي كتوفير شيء في يظهر في رضي عنه وبالله التوفيق وصلى الله عزيزي ل ى ن المستمع إ ل ى هنا انتهى المجلد الرابع في التفسير ونبدا أ في ل ل الخامس م ج د وهو في الفقه و ا ل ط ه ا ر ة أ ص و ل الفقه سؤال عن الفرق بين الواجب والمندوب والمستحب و ا ل س ن ة جواب الحمد لله وحده و الفرق ص وصحبه ل والسلام على رسوله وآله ل ا ا ة وبعد الفرق بينهما في الاصطلاح أ ن الواجب هو ما يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه و أ م ا المندوب أ و المستحب أ و ا ل س ن ة فهي معاني م ت ق ا ر ب ة إ ن لم تكن م ت ر ا د ف ة وكلها تتفق في الاصطلاح على إ ث ا ب ة فاعل المندوب والمستحب والمسنون وعدم عقاب تاركه و ب ان ل ل التوفيق وصلى الله على ه ب ي ن البشر محمد و آ ه و ص ح ه وسلم ل إن ا ب عندنا يفرقون بين ا ل س ن ة والفرض ويقولون ب أ ن الوعيد لا يكون إ ل ا في الفرض و ا ل س ن ة ا ل م ؤ ك د ة و أ ن ا أ ع ت ق د أ ن كل ما جاء به محمد صلى الله عليه و س ل م و أ ظ ه ر ه لامته مفروض عليها اتباعه ومن لم يفعل فقد كره ما جاء به محمد مثلا اليحية توفير جواب ا الله ء به عليه محمد صلى س ل هل ل م عنه ه ثبت أن ح ق وهل حلقها كراهية دليل على كراهية ما جاء ه وهل محمد يدخل ص الحمد ح ب ه ا ا في نفس آ ي ة جواب ا ل لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد الواجب ما يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه و ا ل س ن ة بين معقوفتين المستحب ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ولا يلزم من ترك ا ل س ن ة ضغطها أ م ا حلق ا ل ل ح ي ة أ و قصها فمحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم قص الشوارب و أ ع ف اللحى خ ا ل ف ا ل م ش ر ك ي ن ولا يلزم من ذلك كراهته لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما أ ن العاق لوالديه والزاني عصاه ولا يلزم من معاصيهم كراهتهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ل أ ن المعاصي لها دواع ك ث ي ر ة غير ا ل ك ر ا ه ي ة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا لا يكفر العاصي بمجرد ا ل م ع ص ي ة عند أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة خلافا للخوارج وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال حديث النبي صلى الله عليه وسلم نبينا النبي الله سؤال الله على صلى عليه حديث محمد ما امرتكم بشيء ف أ ت و ا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن شيء فانتهوا هل صحيح أ ن هناك نهيا للتحريم ونهيا للتكريم ونهيا للتنزيه ونهيا للندب وغير ذلك مثلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع ونصه ل ه ى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسريح الشعر كل يوم فهل هذا للتحريم أ م للندب أ م كيف جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد ا ل أ ص ل في النهي إ ذ ا تجرد عن القرائن التي تصرفه عن اصله ل إلى الكراهة فهو لكراهة ت التنزيه ح ر ي الحديث الذي م فهو وأما فمعناه、صحيح. ورفضه عند ا ت ل ل م ي ا بن مغفل رضي الله عنه مغفل الله قال رضي نهى ر سؤال و وسلم وقال وبالله التوفيق وصلى وآله وصحبه وسلم ل الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبأ وقال حديث حسن صحيح وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا صحيح عن حديث حسن س محمد غبأ ما الذي يجعل النهي أ ح ي ا ن ا للكراهه و ا ل أ م ر للاستحباب في كثير من ا ل أ ح ك ا م حيث جاءت النصوص فيما أ ظ ن بعدم جواز البناء والجلوس والكتابة والوطء البناء على القبر والاتكاء إليه مع أ ن أ ح م د يقول ب م ك ر و ه ي ة ذلك في زاد المستقنع في باب الجنازه ة وكذلك الأمر بخروج الحيض وذوات الخضور ومدات الأحكام الأمر الحيض إلى الأيدين يرى شارح يرى حيث ن مستحب الحمد والسلام القرائم النساء رسوله لاختلاف التي اقترنت حق وحده وصحبه جواب وبعد بالأمر أو بالنهي في يكون قد والصلاة لله على وآله أو فإذا فالأصل التوفيق الأمر والنهي القراء الأمر على الوجوب وحمل النهي على التحريم وبالله التوفيق وصلى الله خل حمل على وحمل على وصلى على محمد وآله وصحبه و عن نبينا سؤال ل م س ما هو تعريف المكروه جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد ما يثاب تاركه حسبه لله على تركه و ل ا ي س ت ح ق و ا لكابا ف ع ل ه و ب ا ل ل ه ا ل توفيق و صلى الله على نبينا محمد و آ ه ل ه و ص ح ب ه و سلم سؤال و ي ت ض م ن ا ل سؤال ش ر ح تعريف الشرط ب أ ن ه ما لا يوجد ا ل مشروط م ع ع د م ه و لا يلزم أن ي و ج د ع ن د و ج و د ه جواب ا ل حمد لله و حدا ه ل ص ل ا ة و ا ل سلام على ر س و ل ه و آ ه ل ه و ص ح ب ه و بعد الشرط و م اي ل ز م من م ع د هو العدم ل الذي ي ز م من عدم وجوده وجود ولا عدم أي هو ل ا أي يلزم من فقده فقد الشيء المشروط به ك ا ل ص ل ا ة مثلا فمن شروطها ا ل إ س ل ا م فمتى انتفت ص ف ة ا ل إ س ل ا م في العبد لم تصح صلاته و إ ن صلى فهذا الشرط حينما عدم عدم المشروط وهو ا ل ص ل ا ة ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم بمعنى أ ن الشرط إ ذ ا كان موجودا فلا يستلزم وجوده وجود المشروط ولا عدمه فقد يدج الشرط ولا يوجد د ج الشرط ل ا ي الشرط م و ويوجد ق د المشروط ف ا ل ص ل ا ة مثلا من شروط صحتها دخول الوقت ف إ ذ ا دخل وقت ا ل ص ل ا ة في ذلك تعين على من كان أ ه ل ا لوجودها أ د ا ؤ ه ا ولكن قد لا يؤديها إ م ا لتعذر أ د ا ئ ه ا أ و أ ن ه ليس أ ه ل ا لوجوبها وبهذا يتضح معنى ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال تحت عنوان نبينا الكتاب الله سؤال الأحكام كما السنة على تحت تأخذ تأخذ من الكتاب تأخذ من محمد وهذا هو العنوان الثاني بعد العنوان ا ل أ و ل الذي كان اصول الفقه السؤال ما حكم التصوير ل ل أ ر و ا ح الجواب بلا شك أ ن ه حرام ولا يجوز للمسلمين ولا المسلم أ ن يعمل ذلك لكن المدرس عجزت أ ن أ ق ن ع ه بذلك وقلت له إ ن ر س و ل صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذبا يوم القيامة المصورون يوم وان الله سبحانه وتعالى يقول لصاحب الصوره انفخ فيها روحا ويا استاذ اذا اردت ان ترسم ارسم مثلا شجره وبيت وحذاء وكتابا الى اخره على شرط أ ن يكون الرسم غير مجسم ولا يرمز للارواح الى اخره ولكنه الله يهديه غير مقتنع ويقول اعطيني دليلا من القران الكريم قلت السنه النبويه والقران الكريم كل واحد يكمل الاخر هي ا ل ت ي ج ا بها ء نبينا و الاجابه ل م مقتنع بما وإنك ولا الله ياذب غير ء نبينا على ي ه أفضل أرجو الصلاة والسلام أرجو الإجابة ل ع هذه ا ل أ س ئ ل ة علشان أ ع ط ي كل صاحب حق حقه من السؤال وقلت له إن العلماء ورثت الأنبياء إلى آخره. وقال ل له ت إن ع لي م ا ا ء ورثت ل أ ن ب ا ء إ لا ى آخره و ق ل لي ل اعرف أ الدليل إ ل ا من ا ل ق ر آ ن الكريم ي يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه اللهم آمين يا م لما اللهم والله العرش أسأل ل أن ع رب ظ انتهى الشريط الخمسون من فتاوى ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة للبحوث ا ل ع ل م ي ة والافتاء وله ب ق ي ة على الشريط الواحد والخمسين وهو ا ل أ و ل في ا ل م ج م و ع ة ا ل س ا د س ة إ ن شاء الله